بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عن ما أنذر معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات توني بكتاب من قبل هذا أو أثاره أو أثارا من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من ما يدعو من دون الله مال لا يستجيب له إلى يوم القيامة مال لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند عائهم غافلون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 قل ما كنت بدعم من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 اولائك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرهفا ووضعته كرهفا وحمله وفصاله 30 حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمرو ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أُفِلَّكُمَا أَتَعْدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنٍ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 ولي وفياهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبت طيباتكم أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.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 وَذَكُرَ أَخَاهَاذِنَ إذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَقَامُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا, وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى تَمَاءَ أُغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتقذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون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 نزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى قريش مستقيم يا قَوْمَنَا لا أجيب دعيا الله بِهِ به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لا يَجِدْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا ء فِي ضَلالٍ مُبِينٍ أَوَلَم يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بقادر